فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه فما كان من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين